نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله القريب هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في ثلاث مواضع في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة هود فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وفي قوله جل وعلا في سورة سبأ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب فهذا الإسم ثابت بالكتاب بهذه المواضع الثلاث التي ورد فيها هذا الاسم العظيم ومعنى القرب هو نقيد البعد تقول قرب الشيء يقرب إذا دنا فهو قريب أيدان ومنه أن تقول هذا قربان أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى اسم الله القريب لو نظرنا في الآيات الثلاثة التي ورد فيها هذا الاسم لنعرف معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى نجد قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي يقول ابن جرير الطبري يعني بذلك إذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا فإني قريب منهم أسمع دعائهم وأجيب دعوة الداعي منهم فالله قريب منك وهذا المعنى معنى فيه من الجمال ما فيه الله جل وعلا يقول لك أنه قريب منك يسمع دعائك ويجيبه سبحانه وتعالى القرب بهذا المعنى يعطي حسن الظن وحسن الرجاء ربنا فين منا قريب يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه قريب شوفوا الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قال ابن جرير أي إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة مجيب له إذا دعاه الآية دي بتقول الخطوات في طريق الهداية أول طريق الهداية استغفار قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ما قالش. توبوا إليه مباشرة إنما قال فاستغفروه الأول أطلب منه المغفرة الأول ألح عليه واطرق الباب حطوض في دي فترة عشان كده ما قالش فاستغفروه وتوبوا إليه قال فاستغفروه ثم توب إليه ثم دي علماء اللغة بيقول تفيد التراخي لما تشوف ثم في القرآن اعرف إن القرآن بيطلب منك الصبر دايما تشوفوا كده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى لا ثم اهتدى الهداية تيجي بعد ده كله يبقى بيقول لك ايه؟ غفار لمن تاب توب وعليك بالإيمان عليك بالعقيدة الصحيحة عليك بالتصديق الجازم عليك بالتصديق بالأعمال توب واعمل صالحا لمن تاب وآمن آمن واعمل الصالحات واستمر على دي فترة وبعد كده تأتيك ألطاف الهداية بعد كده ثم اتدم هنا يقول ايه فاستغفروه ثم توب إليه يبقى أنا محتاج أعد استغفر كتير حتى تكون هذه الأذكار على اللسان هذا الطلب للمغفرة حتى يكون كأنه طرق على الباب وبعدين استغفروا وبعدين توبوا وبعدين توفق للتوبة ثم توبوا إليه وانت بقى داخل على ربك سبحانه وتعالى عليك بحسن الظن وعليك تبقى منشرح الصدر لأن ربك قريب لأن ربك مجيب سبحانه وتعالى فاستغفروه ثم توب إليه إن ربي قريب مجيب وقوع تيأس وقوع الشيطان يوسوس لكن أنت ما تنفعش ربك قريب مجيب مهما طلطقت بالمعاصي مهما طلطقت بالذنوب ربك قريب مجيب لا تيأس أبرا من أن ترفع يديك لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء يبقى ربنا قريب منك ويجيب دعاءك ده أجاب الشيطان يبقى مش هيجيبك لما طلب منه الشيطان أن يتركه يغوي العباد ترك له الله جل وعلا ذلك وأجاب طلبه في ذلك يعني أجاب الشيطان ولا يجيبك إن ربي قريب مجيب في الآية الثالثة قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب هنا أنت بتقول المعنى المطلوب منك في مسألة الضلال والهداية في مسألة الحسنة والسيئة إن أصابتك حسنة إحنا بنعمل إيه؟ بننسبها لنفسنا بتقول الحمد لله اللي هي كده على اللسان، اللي هي الحمد لله ربنا وفقني الحمد لله سنة السنة دي كنت مركز شوي، بس يعني من جواك عارف إن أنت إمكانياتك خاص، أنت مش أي واحد في السوق، وأنت مش أي واحد في الدراسة، وأنت مش أي واحد في كذا، فبتنسبها لنفسك، ليش لإمكانياتك، لقدراتك، بس على اللسان الحمد لله، الحمد لله دي اللي هي يعني بتخلص بها أنت الموضوع بتاع حق ربنا ده، فالحمد لله وبعدين بقى. كل الموضوع بتاعك أنت فين حقيقة ربنا فيه؟ السيئة بقى لي يا رب عملت إيه وحش أنا علشان خاطر يحصل لي كده؟ اه احنا كلنا برضو لما يجي راجعك أقول لك طب يعني ما فيش بني آدم معندوه ذنوب ما فيش بني آدم معندوه أخطاء فربنا سبحانه وتعالى يعني بيبتليك علشان يهذبك فتلاقي نفسك تقول اه انا عارف ان انا مقصر وانا عارف ان انا كذا وكذا بس من جواك قاع بطول بس انا مستهلش ده كله هي كده بصوا بقى الايه بتقول عكس كده بتقول قل ان ضللت فانما اظل على نفس انا لو وقعت في الغلط انا اللي بودي نفسي في داهيه انا اللي بودي نفسي في مصيبه ان ضللت فانما اظل على نفس وان اهتديت فبما يوحى الي ربي ولو اهتديت ففضل منك ومنا يا رب وان اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب قال ابن جرير أي إن ربي سميع لما أقول لكم حافظ له وهو المجازي لي على صدقي في ذلك وذلك مني غير بعيد فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم وما تقولون وما يقوله غيرنا ولكنه قريب من كل متكلم أي أن الله عز وجل لا يتعذر عليه شيء فهو قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى قال الزجاج القريب الذي ليس منك ببعيد فالله عز وجل قريب ليس ببعيد سبحانه وتعالى فهو قريب الإجابة فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وهو مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم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 وفي الأرض إله سبحانه وتعالى فهو محيط بالأشياء كلها لا يعزب عنه شيء وكل هذا يراد به إحاطة علمه بكل شيء وكون كل شيء تحت قدرته وتحت سلطانه وتحت حكمه وتحت تصرفه ولا يراد هنا لازم نصحح بقى ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول إيه بقى الكلام ده؟ مربنا قريب فبعض الناس قلت لك ما هو ربنا قريب ومعنى كده أنه قريب بذاته فبعد كده دخلوا المواضيع كلها في بعض قال لك يبقى العبد ربه الرب عبده كل حاجة ربنا حل فيها ربنا حل فيها فقى ربنا فيها وفيك وفي, وفي كل حاجة فيبقى ربنا في كل مكان وربنا كذا ودأوا فقعد يقولوا فقعدوا يقولوا قربه ده معناه قرب المكان قرب الذات الله قرب الذات فبدأ كده يجسد بدأ كده يوقع في مشكلة فإن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس قربه هذا المراد وإنما المراد هو قرب علمه وقرب إحاطاته سبحانه وتعالى وكون كل شيء تحت قدرته أما الذين يستخدمون هذا المعنى في غير مراده فيقعون. في شراك الشيطان في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال الخطاب القريب قريب بعلمه من خلقه قريب ممن يدعوه بالإجابة قال ابن القيم وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان القريب من كل أحد وقربه نوعان كما يقول الشيخ اسمعوا بقى الكلام ده وفهموا كويس علشان دي مسائل في العقيدة قرب الله نوعان قرب عام من كل أحد وهذا بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته يبقى ربنا قريب منا لأنه يعلم كل شيء عنا ولأنه خبير بنا يعلم السر وأخفه ولأنه يراقبنا وهو على كل شيء سبحانه وتعالى رقيب علينا وشاهد وعلينا محيط بأمرنا كل هذا قرب عام وهناك قرب خاص وهذا يكون قرب لعابدي وسائلي ومحبي وهو قرب لا تدرك له حقيقة ما تفهمش يعني ايه المعنى ده ما تعرفش كيفه ما تعرفش تتكلم عنه ما تعرفش تضبطه بحروف معاني لا يعلمها الإنسان إلا إذا ذاقها وإذا عايشها حاسس أن ربنا قريب منه حاسس بحلوة الأرب دي وهو ساجد حاسس بطعم الذكر وهو على لسانه حاسس يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير يعني إيه أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم المعاني دي ما بينفعش نتكلم هتعطل طول أحسس أن أنا فرحان بس حسس بسكينة في قلبي حسس أن قلبي بيطير حسس أن أنا في حالة غير الحالة مش عارف أكيفها ما عرفش أقولها المعاني دي ما ينفعش تكيفها بكلمات هو ده بقى قال وإنما تعلم آثار يعني ممكن أقول لك طب بتحس بإيه يعني إيه شعورك في الوقت ده يقول لك آه ممكن تتكلم عن آثار القرب ده من اللطف من العناية من الشعور بالتوفيق من الشعور بالتزديد من أثار الإجابة من أثار الإنابة هذه هي المعاني التي يشعرها الذي يقرب من ربه سبحانه وتعالى فإذا ما عرفت الله عز وجل القريب وعرفت أنه سبحانه وتعالى منك بهذا القرب اقتضى ذلك أشياء أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان في سفر يقول أبو موسى الأشعري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم بالراحة على أنفسكم هي العملية مش عملية زعي الله أكبر كده بقى أنت عارفت نظام السيطة دول هو كده يأخذها يعني عاملها يعملها أنه إن كده بقى بيذكر يعني قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة أنتم تدعون سميعا قريبا تدعون ربا هذا شأنه فالعملية مش عملية جهورية بالصوت وعملية زعي إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أحدكم من مِنْ عُنُقِ يا يعني ربنا بالقرب ده منك يبقى يقتضي منك إيه ده لو القلب ده في حياة لو القلب ده بيبصر وبيستشعر وفي عين البصيرة يراقب ربنا سبحانه وتعالى أنت حاسس بالقرب ده ده ربنا قريب منك قوي ده ربنا مطلع على حالك كله ده مطلع على أحوالك كلها عارف يعني كل أحوالك يعني مطلع عليك وكان قريب منك وانت بتعمل المعصية دي فيقتضي منك الحياة ويقتضي منك الإنابة ويقتضي منك وقفة ده لا يا أخي لو واحد عزيز عليك واقف فوق راسك هتلاقي نفسك مش عارف تتصرف مش عارف يعني لو احنا ماشينا احنا الاثنين وانا باصص عليك وانت بتتحرك وبعدين ذلك مرت امرأة كاسية عارية مش عارف تاخد براحك مش عارف تبص عشان خايف من جنبك فما بالك بربك بقى هتلاقي نفسك مش عارف تتكلم تقول الكلمة حاسس ان انت متأيد هو الشعور بقرب ربنا يعمل كذا للي يفهم معنى اسم الله القريب يقول شيخ الاسلام تيميا وقربه من العباد بتقربهم اليه مما يقر به جميع من يقول انه فوق العرش عايز يقول طب هو ازاي ربنا فوق العرش الرحمن على العرش استوى وازاي ربنا قريب في تعارض كده احنا فاهمين بدمغتنا دي ان ربنا فوق العرش الرحمن على العرش استوى وبعدين قريب والحديث بيقول اقرب الى حدكم من عنق راحلته تيجي ازاي دي فبيقول شيخ الاسلام كل اللي بيقولوا ان ربنا فوق العرش بيقر بقربه من عباده سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا أما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين من بص بقى الغلو وهو مش عايز يقول إنه ربنا قريب فيبتدي أولها قال لك لا ده قريب معناه إن العباد بيقربوا منه وبيبقوا شبه بعض صفاته فإذا كان هو ربنا رحيم والعبد بيحاول ان هو يبقى برضه كده ومش عايز يقول قريب عشان القريب دي كده هتبقى هتقتضي معانه هو عايز يخرج منها ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه باثابته يقول لك العباد قريبين من ربنا بطاعتهم وربنا قريب من الناس بأنه بيثبهم ومش عايز يثبت لله القرب على هذا المعنى وهذا تفسير بعض الطوائف التي وقعت في البدع فإنه ليس عندهم قرب ولا تقريب ولا أي شيء من ذلك ومما يدخل في معاني القرب قرب المعروف والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين فإن كل من أحب شيئا فإنه لابد أن يعرفه ويقرب من قلبه تقول لي إيه؟ تقول لي أنا بحبك قوي وإنت قريب قوي من قلبي بحس كده ان أنت ليك منزلة عندي فإنت قريب من قلبي فقال لك آه فاللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى فربنا بيبقى قريب من قلبه حلو؟ آه المعنى ماشي بس هو فين القرب العام؟ قرب الإحاطة وقرب العلم وقرب المراقبة المعاني اللي احنا قلناها في الأول؟ والذي يبغضه يبعد من قلبه لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب العارفين هو مش معنى أن ربنا قريب من قلبي إن ربنا سبحانه وتعالى حل في قلبي فاهمين المعاني دي ولا مش فاهمين يعني مش مقتضى أنه ربنا قريب أنه بقى بذاته جوايا عشان ندخل الأمور كلها في بعضيها ويبقى حلول والتحاد ودي عقيدة بعض مخرف الصوفية من من وقعوا في ما يسمى بالتصوف الفلسفي ابن عربي بقى والحلاج وأسامي كثيرة فدخلت الأمور كلها في بعضها منين؟ من الشبهة دي من المشكلة دي مشكلة أنه هو مش قادر يفهم المعنى ده فلما أراد أن يتأوله وقع في شراك فبرا يقول لك كله دخل في بعضه لكن هذا ليس هو المطلوب وإنما في القلوب معرفته وفي القلوب محبته وفي قلوب عبادته والإيمان به هو ده المعاني بقى اللي بيستشعر بيها قرب الرحمن قربه يبقى بهذه المعاني هذا الإيمان الذي في القلوب بيقول عليه ابن تيمية وبيقول عليه ابن القيم بيقول بصوا الرحمن على العرش استوى العرش ده نعرف نكيفه احنا نفسنا ما نعرفشه هو أعظم المخلوقات وربنا فوقه بنص الآية يعلوه علوا يليق به سبحانه وتعالى اللي يجي يقول لك يعني هو في مك كل مكان طب هو ليس له مكان لا الكلمة دي صح ولا الكلمة دي صح طب له جهة جهة العلو ولا كلمة جهة صح وما ليه زي ما ربنا قال ربنا ليه الرحمن على العرش استوى أين الله في السماء طب يا ابني اديني عقلك في السماء السماء دي مخلوق وربنا ليس كمثله شيء لما يبقى ربنا فوقيها يبقى ربنا متجسم مين قاله أنت كده حسبتها بأنهي محسوبية عندك أنهي حسابات عندك حسابات البشر حسابات البشر بتقول لما يبقى فوق شيء حيز يبقى هو كمان له حيز أنت غلطت وأنت مش داري غلطت في إيه؟ غلطت أن أنت دلوقتي بدأت تتعامل مع رب العالمين بقوانين المخلوقين إنما هو فين؟ فوق السماء إزاي فوق السماء؟ كما يليق به طيب هو فوق السماء طب بينزل في الثلث الأخير يبقى الكرسي والعرش خلى منه مين قالك ده أنت لما تيجي تطلع فوق المنبر وتنزل يبقى أنت كده خليت يبقى أنت كده ما بقيتش فوق المنبر أنت كده نزلت ده أنت المخلوق إنما هو ترجع تاني هي كلمة واحدة ليس كمثله شيء مش فاهم ما هو حد قالك أن الكلام ده المطلوب منه أن أنت تصرفه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى بس هذه المشكلة اللي أوقعت طوائف من الناس وطيارات وفرق في المشكلة دي كلها تأويل صفات ربنا سبحانه وتعالى قال لك ربنا له يد ماشي طيب يبقى يده زي ايدي كده مين قال لك انه يده زي ايدك قال لك ما من تبتقوله يد الله فوق ايديهم يبقى ربنا ايده فيهم أعوذ بالله ايه ده هتشبه ربنا بالمخلوقين مين قال لك له يد طليق به إيه شكلها؟ ما تقدرش توصل الله لا يجوز لك بحال التفكر في ذات الله وإنما تفكر في آلاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتعبدك به بيتعبدك هنا بالاستسلام بيتعبدك هنا بأن هذه المعاني تكون كما هي لكن مش معناها نفوضها لأن في معنى تاني لأنه يقول لك هو خلاص يد طليق به طيب يد الله قادرة ولا مش قادرة يد الله قادرة ليه لأن يد الله دي صفة من صفات ذاته وربنا قادر ولا مش قادر قلنا قادر وقادر ومقتدر ثلاث أسماء يبقى يد الله قادرة يد الله قادر قرب الله عز وجل أوه. طب قربه يكون كيف على ما يليق به طب أنا إيه المطلوب مني يعني مع وكرة أنت عملتلي دماغي أعمل إيه أنا يعني في القصة دي المطلوب منك أن أنت لما تحس بالمعنى ده في قلبك هذا اللي احنا عايزين نقوله المطلوب أن أنت تحس أنه قريب منك فتحبه قريب منك فبيرحمك وبيأكلأك وبيرعاك وبيحفظك وبيرزقك قريب منك وبيجيب دعوتك وقريب منك له ألف حساب وخاف منه وعليك بمراقبته وعليك بأنك تحس أنه هو شاهد عليك مبصرك سامع كلامك فيبقى داه في قلبك هو ده اللي احنا عايزينه نصله وهو ده اللي ربنا بيستحثه في قلبك فهمتو؟ من غير بقى الخوض في كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين وكلام فلان اللي رد على علان هو ده المعنى اللي احنا عايزينه يوصل لقلبك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقرب من داعيه ومن عابده ومن الساجد له وقربه منهم في جوف الليل وفي عشية عرفه ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة لا يتنافى مع علوه على عرشه ولا فوقيته على عباده أبدا وذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يجوز أن تقازات ذاته على ذوات خلقه أو فعله على أفعالهم أهد الكلمتين اللي أنت محتاج تبقى عارفهم وحفظهم في هذه الإشكاليات اللي بيطول فيها الكلام في كتب العقيد وللأسف الشديد من ساعة ما طلع هؤلاء المفتدعة خرجت كتب العقيدة عن مجراها الصحيح بقت كتب العقيدة شغلها الشاغل الرد على هذه الطوائف وبقى جوهر العقيدة نفسه لا يدرس فنقعد نتكلم في القصة دي لأنه في زمن زي الزمن احنا عايشين في ده كمان فضائيات وممكن واحد يشوف له فضائية مش عارف ايه واللي شيعى واللي كذا واللي كذا ويلخبطوا الامور على بعضيها وتلاقي الناس في شبهات فيقوم واحد عايز يدرس للناس العقيدة يدرسها ازاي بقى يقعد يرد واللي بيقولوا كذا دول كذا وكذا واللي بيعملوا كذا كذا وكذا العقيدة نفسها بقى ما بتوصلش القلب بتبقى بتخطب العقل بس والمطلوب انها تخطب قلبك احنا ابتدينا بالاسماء والصفات خاصة علشان يبقى القلب في حياة بمعرفة الرحمن ان انت تعرف الرب اللي بتعبده صفته ايه فالمعنى ده مش المطلوب منه ان انت تطلع في الاخر حاش دماغك بالردود ان انت تبقى دخل قلبك معنى تتقرب به للرب المعبود فهمتوا؟ فهذا هو المطلوب. المطلوب أن نفهم هذه المعاني. يبقى المشاكل اللي بيكلموا فيها بيتخلص بكلمتين. ليس كلمة شيء. وهو السميع البصير. وقربه على ما يليق به. والقرب نوعان. زي ما قلنا. قرب عام وقرب خاص. قرب العام بالعلم والإحاطة والمشاهدة والمراقبة وواو. والقرب الثاني قربه من عبده. يحفظه ويرعاه ويكله إلى ما ذكرنا من هذه المعاني القرب هنا سنتوقف وقف قبل أن نأخذ حظ العبد من هذا الإسم اسم الله القريب خاص بآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأنه وقع حولها كلام هل نحن دي معناها أن ربنا بيقول نحن يعني يتكلم هو سبحانه وتعالى عن نفسه أم أن المعنى شيء, شيء آخر بعض أهل العلم تكلموا في هذه الآية وبينوا أن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قالوا المراد بالإنسان كل الإنسان ولهذا قال في آخر الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إلى أن قال ألقي في جهنم كل كفار عنيد فهذا شامل كل إنسان فقال بعضهم إن قوله تبارك وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الرحمن أن الله يتكلم عن نفسه وأورده آية أفرة وقالوا الله جل وعلا في سورة الواقعة قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام ومنهم الكافر فقال لك دي والآية دي بتقول بتقولنا ربنا قريب من كل أحد أنتوا بتقولوا ليه قرب خاص وقرب عام وكلامنا نحن عادينا بنتكلم فيه ده قال لك ما الأيتين دول بطول نحن أقرب إليه من حبل الوريد وبيتكلم على الإنسان يبقى كافر ومؤمن وفي الثانية قال نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وبيتكلم على الثلاث أنواع المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال المكذبين الضالين اسمعوا بقى أجوبة العلماء عن ذلك قالوا أما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمراد قرب الملائكة قال يعني بملائكتنا نحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو يتكلم عن الإنسان لحظة السكرات آيات سورة قاف تتكلم عن هذا الوضع فقال أنه يعني بملائكتنا واستدل لذلك بقوله إذ إذ يتلقى إذ هي ظرف متعلق بأقرب يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان وهذا يدل على أن المراد بقربه قرب الملائكة كلام في اللغة بس لك إيه الآية دي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبعديها ذكر إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد يتكلم عليه على الواحد وهو في سكرات الموت ودخلت عليه الملائكة لتستل روحه. فقال طالما أقرب دي متعلقة بيه باللي جاء بعديها واللي بعديها بيتكلم على الملائكة فقالوا أقرب هنا معناها القرب أي بالملائكة وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون المراد قرب الملائكة ولهذا قال ولكن لا تبصرون وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره وهذا يمنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله لأن الله في السماء فإذا ليس معنا هذه الآية أو تلك الآية قربه سبحانه وتعالى اللي بعض الناس اتخذوه ليقولوا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو أن الله سبحانه وتعالى قريب من الفجرة الكفرة وغير ذلك مما ذكروا حظ العبد من هذا الإس أول شيء كما قلنا محبته سبحانه وتعالى والأنس وهنا بقى حط لي عشر خطوط على كلمة الأنس بالقريب الواحد دايما كده لما تتعامل مع الناس بيبقى في حد مقرب إليك ده اللي بتبث شكواك ده اللي بتفضفض معاه ده اللي انت تبقى مش عايز تشوف حد إلا هو ده وانت عندك حالة اكتئاب ولا تعبان ولا كذا ده اللي ترفع سمعت التلفون وتقعد تدردش معاه هو ده وانت لو عملت الناس كل الناس ستجد ذلك ستستوحش لان كل الناس حتى المقربين منك حتى ابوك وامك وزوجتك واولادك يعاملونك لهم اما الله فيعاملك لك اوعى تفهمها غلط اوعى يتخيل لك او يوسوس لك الشيطان بان هناك من البشر من يعاملك لك ما يبقاش بشر يعاملك له النهاردة ابنك لو انت قطعت عنه كل احتياجاته ولظروف ظروف ما امتنع عطائك عنه تتصور ان ابنك هيبوس ايديك ورجلك هقول لك ده مطلع عينه وبخيل وعامل ومسوي وحينسى إنك اللي ربيته وإن أنت اللي عملتله وإنت اللي سوتله وحيفتكر في اللحظة دي حكته فطالما لا تعطيه خلاص هيقع في مثل ذلك وهكذا زوجتك التي تأخذ منك كذا وكذا لو لم تلبى لها هذه الحقوق هتقلب عليك هتقلب تقول لك الناس عايشة وهو ده اللي مطلع عينه هي الناس كرة البشر كرة فبالتالي كل الناس يعاملك له أما الله فيعاملك لك فالمعنى ده هو ليقتضي أن تستأنس به وحده بس ما بيدقهاش إلا ذو حظ عظيم ما بيدقهاش إلا واحد عارف ربنا بجد فتلاقيه مستوحش من الخلق عشان كده السلف صفيان الثوري كان يقول أحب الليل أنا بحب الليل قوي خلاص الناس بتنام لأنه يصفي لي مناجاتي بربي هو ده بقى المستأنس هو ده المستشعر القرب ده الناس حواليه بس هو مستشعر قرب ربنا عايز الناس دوي تهج عنه عايز لحظة صفا تتقفل عليه باب ويقعد بينه بالربنا يشكو بثه ويشكو حزنه ويشكو حاله ويمرغ وجهه بين يدي ربي دي لحظة الأنس هو ده بقى المستشعر القرب هو ده المستشعر أن الله قريب فيحبه ويستأنس به والإيمان بقربه سبحانه وتعالى القرب الخاص احنا قلنا قرب عام وقرب خاص اللي عارف ان ربنا قريب من عباده والمؤمنين واولياء الصالحين ومحبيه اللي عارف المعنى ده المستلزم للرحمة وإجابة الدعوة واللطف بعبده لازم يثمر المحبة والطمأنينة والأنس به وطلب العون منه فمنك أنت لا مش منك أنا مش عايز منك حاجة أنا بطلب من القريب أنت فاهم أن أنت قريب مني إن بيني وبينك دلوقتي 200 سنط ولا 2 متر ولا 3 متر هي ده القرب أنت فاهم أن أنت كده أنت فاهم أن أنت علشان خاطب بتتعامل معايا معاملة جيدة و إن هو ده القرب لا لا هناك من هو أقرب منك وهو أقرب منك في قلبي وليس القرب قرب الذوات مش هو احنا عاديين جنب بعضينا وخلاص وعاديين في بيت واحد وحنا قريبين من بعض القرب قرب القلب مين اللي قريب من قلبك ما قرب الذوات ده انت بتشتغل مع ناس ممكن تكون صاحي نايم معاهم لكن هم أبعد الناس عن قلبك فالقرب قرب القلب وليس قرب الذات وليس قرب الأجساد المعنى الثاني حظ العبد أن يثمر قوة الرجاء وعدم اليأس من رحمته ويثمر ذلك أن يتضرع العبد بين يديه فهو قريب لمن ناجاه مجيب لمن دعاه فهذا يثمر الأمل والروح في القلب ويزرع حسن الظن به سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويفتح باب الدعاء وباب التضرع من العبد لربه ويخلص القلب من شوائب الشرك والتعلق بالمخلوقين لأنه يوقن بقرب رب العالمين وقرب رحمته منه فبذلك دائما تجد طوق النجاة عند العبد لا ينفك عنه أبدا قرب ربه منه له رب كل ما تضيق كل ما تتعصر كل ما البلايا تكون أمامه يقول لها رب قريب يستشعر المعنى ده ألا إن نصر الله قريب أصل ربنا قريب ونصره قريب أنا مستشعر إنه لن يهملني لن يتركني لن يضيع في هذا يثمر قوة الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث الإيمان بقربه سبحانه وتعالى العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم والرقابة والسمع والبصر يثمر الخوف ويثمر المراقبة ويثمر الحياء وهذا يثمر البعد عن المعاصي وامتثال الأوامر والمسرعة في مرضاته لو أنت عارفوا ربنا قريب هتبقى خايف وهتختشف وهتحس أنه ما ينفعش أن ربنا يشوف منك ده والبشر بيشوفوا منك حاجة تانية أغلب الناس لما يعمل شيء من القبائح ويخشى قيل وقال يصنعها سرا تلاقي بعض الناس يروحوا أخب بعضه مسافر له بلد من بلاد الكفر يقول لك حدش هنا عارفني هنا بقى أعيش أعمل اللي أنا عايزه محدش عارفني محدش يفضحني وكأنه الناس صارت تتعبد بمثل هذه المعاني هو في السر يعمل اللي هو نفسه فيه وفي العالم بقى الأخطر عنده الفضيحة وليس كما قلنا الخطيئة مش مهم انه هو بيعمل ذنب في حق ربنا المهم الناس ما تعرفش هي دي المشكلة المشكلة انه ما يتفضحش مشكلة انه ما يتبقاش سرته على كل سان فيعمل المعاصي هكذا هذا لا يؤمن بالله القريب هو قريب مهما رحت يمنة أو يسرى ومهما تناءت بك الديار فالله منك قريب فخف الله واستحي منه وراقبه في خلواتك لأنه منك قريب المعنى الرابع قالوا أن الإيمان بقرب الله عز وجل واستحضار ذلك في القلب وأنه أقرب من كل قريب يؤدي إلى إخفاء العبد دعاءه ربه والإصرار به إخلاص بقى ما هو إيه؟ هو عارف أن ربنا قريب فمش محتاج بقى زي ما النبي قال كده إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ومش محتاج بقى يجاهر قوي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلة فهو ربنا قريب الكلام اللي انت هتقوله همس ده ربنا سمعه كلام اللي بتمرره على قلبك ربنا سمعه وربنا مطلع عليه فانت مش محتاج تعمل قصة وإعلان على أعمالك فاعمل في السر هذا أدعى للإخلاص وهذا أدعى لأن تكون من الرب القريب قريب ابن القيم يتحدث عن هذا المعنى فيقول من النكة السرية يعني من الفوائد العلمية الخفية أوي جدا أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه واحد قعد منك كده يعني قريب لله المثل الأعلى طبعاً أنا واحد جنبي ولازق فيي كتف في كتف ماشي أروح أقول له يا عم أنا عايز أقولك هتقول له كده هتقعد بقى تزع وتعمل مظاهرات واحد جنبك يعني مش محتاج أنك تعمل ده كله فلأدوبك هتقول له كلمتين هتقول له أنت تيجي مش عارف ايه وصوتك سمعوا خلاص المستشعر المعنى فبنقيم القيم بيقول كده يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسأله مسألة مناجال القريب لا مسألة النداء البعيد للبعيد ولهذا أسنى سبحانه على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداءا خفيا يبقى من ملح اسم الله القريب أن تنادي نداء خفيا أن تسر بأعمالك وبدعائك يقول فكلما استحضر القلب قرب الله منه وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه غير مستحسن، كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع صوته يستهجن منه ذلك ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث الذي تقدم معنى أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا. وقد جاء في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه. فأنزل الرحمن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعا فدل ذلك على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت يبقى يناجي بصوت خفي يستشعر من ذلك قرب ربه منه سبحانه وتعالى المعنى الخامس طلب قرب الله تبارك وتعالى لو أنت عايز تبقى من المقربين شو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقع أسم الناس أحنا أسمهم ثلاث أقسام مقربين أصحاب يمين أصحاب الشمال المكذبين الضالين دول ولما وصف دول المقربين دول قال فروح وريحان وجنة نعيم الراحة والأمان والجنة في الدنيا قبل الآخرة إن الأبرار لفي نعيم فإذا كنت تريد أن تكون قريب فتقرب إليه بالطاعات لأن الله سبحانه وتعالى قريب ممن أطاع فالله يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين وكلما كمل العبد في مراتب العبودية كان أقرب إلى الله عشان كده عايز أقول لكم على أمور عملية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحقق المعنى الخامس ده أسباب القرب إيه؟ ما هي أسباب القرب من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي عارف الرباط بتاع النعف أقرب إليك من كده بص القرب قدي الجنة قريبة قوي قوي قوي منك ممكن أنت تعمل عمل لا تعطي له بالن هو ده سبب دخولك الجنة تسبيحه تطلحها من لسانك ما تاخدش أفلا جزء من الثانية سبحانه الله تكون دي سبب دخولك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك بصدق دي الدنيا حساسة يعني الموضوع انت ممكن تقلب في ثانية ورأي قوي قوي منك فعشان تبقى الجنة أقرب إليك وبالتالي يبقى الرحمن أقرب إليك لأن الجنة دي السبب من الأسباب اللي حتخلينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى إيه الأسباب بقى بشكل عام من غير تفاصيل هنقول التفاصيل بس بشكل عام حاجتين العمل الصالح وكلمة العمل الصالح دي بقى حيخش تحتها حاجات كتير قوي أي عمل صالح تقدر عليه اعمله طيب وانت قاعد كده أنا النهار بتعبد بالقعدة دي دلوقتي مجلس العلم بتقرب في أول النهار كده بده مجلس ذكر لعل الله عز وجل يكون الآن تنزل علينا بالرحمة واحتفت بنا الملائكة فبتقرب بذلك تقوم بعد شوية تصلي الضحى قربة تروح بعد شوية تنزل شغلك تحتسب فيه إنه اليد العليا خير من اليد السفلى. طلب الرزق نفسه عبودية لله تبارك وتعالى امتثال لأمر الله عز وجل فامشوا في مناكبية إن النهاردة المال اللي حتأخذه اللقمة اللي حتعطاه فيه ولدك وامرأتك صدقة النهاردة المال اللي حتتصدق به وحتكسي به عرياناً أو تسقي به عطشانا أو تعطيه لجائع فكل المعاني دي تطعم به جائعا كل المعاني دي قربات هتحطه في عمل خير أي كان فدلوقتي بتحتسب في عملك المعاني دي تروح بعد شوية تصلي الظهر تصلي قبلها السنة وتعرف أنه إن من صلى قبل الظهر أربعاً وبعد الظهر أربعاً حرمه الله على النار أنت ماشي فيه أعمال صلحة كل عمل صالح أنت بتقوم بي قرب اللي هو المعنى في الحديث القدس المشهور الحديث الصحيح من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إليا شبرا تقربت إليه ذراع وإن تقرب إليا ذراعا تقربت إليه باع وإن أتاني يمشي أتيتوه هرولا حديث مشهور مش محتاج تعليق يبقى أي شيء تقوم به قربا لله سبحانه وتعالى تصير الآن أقرب يعني أولنا أول شيء العمل الصالح تاني حاجة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس لله أكثرهم اتباعا للنبي لأنه أقرب المقربين فلما ت في يومك تبقى محمديا قاعد كل شوية تحيي كل شوية تعرف إن النبي كان بيعمل كده تروح عامل زيه كل شوية يبقى أنت بتتقرب أكثر من أي حد ثاني اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه حديث رواه الحاكم صحو الألبان بالتفصيل بقى احنا قلنا العمل الصالح والاتباع بالتفصيل إيه العمل العظيمة قوي بقى اللي تجعلك من المقربين رقم واحد أعظم العبودية في الصلاة وهنلاقي معنى القرب ده هيتكرر سواء كان بالصلاة بشكل عام أو في السجود بشكل خاص أو في صلاة الليل أو في شهود صلاة الجمعة كل حاجة من الحاجات دي أعظم القربات واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو يعلم إسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عاجرة يا كعب بن عاجرة الصلاة قربان الصلاة قربان أعظم القربات إلى الله عز وجل والصدقة تطفئ الخطيئة والصيام جنة الصيام حفظ ليك كأنه درع ضد الشهوات وضد المفاسد التي قد تفتن بها والصدق تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة الناس غاضيان الناس واحد من اثنين. فبائع نفسه فموثق رقبتها ومبتاع نفسه في عتق رقبته فبائع نفسه فموثق رقبتها واحد باع نفسه للدنيا باع نفسه للشيطان باع نفسه للشهوات باع نفسه للمعاصي باع نفسه فأوثقها قيدته والآخر باع نفسه لله فهذا أعطقها ومبتاع نفسه في عتق رقبته عند ابن حبان قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحط النار أولى به ما الحرام يا كعب بن عجرة غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعطقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفي القطية كما يذهب الجليد على الصفا تمحو تماما زي ما يذوب الجليد هكذا على الصخرة الملساء يبقى أول حاجة الصلاة بشكل عام طبعا قلنا السجود خاصة الحديث صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو سجد فأكثروا الدعاء تلاتة قيام الليل حديث عند الترمذي صعب الشيخ الألباني الحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقرب إلى ربكم المقربين أصحاب الليل ومكفر للسيئات ومنها عن الإثم وروى أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث الحسن صحيح وصحاء الألباني من حديث عمر بن عبسة رجل الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن جوف الليل في الثلث الأخير من الليل ده أعظم الأوقات التي تناجي فيها الله عز وجل مش عارف تقيم متعب عندك مشكلة مش قادر تصل بطولك صلي وأنت قاعد مش قادر على مثل هذا أذكر الله كثيرا ناجه، اقرأ القرآن ادعو هذه أوقات يستحب فيها كثرة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار فهذه مغنمة للقرب من الله عز وجل رقم أربعة تبكير للجمعة حديث القرب مشهور أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني كغسل الجناب وبعض العلماء كالإمام أحمد فصر قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل اغتسل مفهومه إنما إيه غسل دي هغسل إيه يعني من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد كرجل صام سنة وقامها ينهار كل خطوة بمقام الرصيد ده نطلعوا قدي دول دي ملايين الحسنات بخطوة واحدة تبدأ عمل طب قولوا لنا بقى غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام قالوا غسل واغتسل في معنى أي اغتسل وبالغ في الاغتسال فغسل الأولى على معنى المبالغة أي كأنه غسل واغتسل ولكن شدد فغسل وقالوا يكون ذلك أيضا أنه يكون يغتسل من جنابه هذا في حق المتزوج يغتسل من جنابه ويغتسل الجمعة فعلى هذا الاعتبار فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى لاحظوا الساعة الأولى هنحسب من الفجر لغاية الجمعة نقسمهم ساعة ستين دقيقة ما كانش فيه على عهد النبي ساعة ستين دقيقة إنما الساعة الأولى الوقت الأول الوقت الأولين ده أنت تقدر تقول واحد حيقعد لغاية الشروق ويرجع بيته ويقعد مثلا يغتسل ويرجع على طول فممكن ده مثلاً حيجي من بعد الشروق مثلاً بنص ساعة الناس اللي حتجي في أول أول صفوف ممكن تقول الساعة الأولى دي واحد حيجي أول الناس حتدخل المسجد تبقى هي دي الساعة الأولى مش مفسر اللي هأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبش أقرب من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر وفيه فائدة أن الإمام نفسه لا يكون كذلك يعني الإمام مش دخل فيه الموضوع ده براها احنا فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة الإمام بيبقى يأتي بعد ذلك يبقى, يبقى لعل الإمام يأخذ كل ذلك اللهم استعاني الخامس من أسباب القرب عدم الفطور عن الذكر حديث رواه البزار من حديث معاذ بن جبل قال آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ ده كان حب النبي يعني ما فيش حد من الصحابة النبي قال له إني أحبك يا فلان كده زي سيدنا معاذ يعني قال إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول الله معنى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالشاهد حب النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده تحس انه هو في في كلام كده لك اخر كلام فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قلت له اخبرني بافضل الاعمال واقربها الى الله فلما واحد بقى يدي وصية خلاصة لحبيبه فالنبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم انت موت ولسانك رطب من ذكر الله ان لسانك يبقى من استغفار لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسبيح إلى تحميد إلى تهليل إلى تكبير إلى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تعود لسانك لا يفطر عن ذكر الرحمن فهذه من أعظم أسباب القرب ستة وهي بشرة لنا جميعا مجالس العلم هذه حضور مجالس العلم والصبر والمثابرة في طلب العلم من أعظم أسباب القرب واسمعوا الحديث جميل ورائم روى الطبراني وحسنه الألباني من حديث عمر بن عبس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين أي بركة وعظمة وكلتا يديه يمين لأن كلمة اليد اليسرى عادة تستخدم في معنى آخر احنا نقول الشمال نستخدمها في قضاء الحاجة في كذا في كذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كلتاهما بارك كلتاهما عظيمة كلتاهما كذا فالمعنى هنا يمين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن يمين الرحمن طب يمين الرحمن ويسار الرحمن لا قال الاثنين واحد مش زي ما انتم بتعملوها هنا اللي على يمين يبقى حاجة واللي على الشمال حاجة قال وكلت يديه يمين قال عن يمين الرحمن رجال ليس بانبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر النظرين وجوههم كالقمر لا أضوأ لا أحلى بياضهم ياخد عين كل الناس. يغشى بياض وجوههم نظر النظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل النبي من الأنبياء تلاقي يا الناس دي ايه ده بصوا قاعدين فين ده مقربين قوي من ربنا الشهداء مع عظم منزلتهم وعلوها يقولوا يا ايه ده يبختهم يغبطهم قيل يا رسول الله من هم لا أنا زي دول قالهم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينطقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل الطمر أطايبه دون ناس لما يعودوا يعودوا على ذكر الرحمن يعودوا في مجلس زي هذه المجالس مجالس العلم فيها الخير ينتقون أفضل الأشياء ويتذكرونها دون لو قعدوا تلاقي كلامهم كله يدور حول هذه المعاني بياخدوا أحلى حاجة ويتكلموا فيها ما بيشتغلوش هم بقى في قيل وقال والنهاردة نزل ايه وحتصيف فين وحتعمل ايه وشوفت سياسة والرياضة والافلام والأحلام والكلام وال... لا ما عندهمش كلام ده دول ناس لا يعرفون إلا أطيب الكلام أحلى حاجة يتكلموا فيها يستفيدوا معنا هو لما يبقى في مجتمع دايما يجيب أحسن حاجة ويخلي الناس تتكلم فيها أحسن حاجة ينطقون أطيب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطيبه وهو شوفوا بقى فين أعظم منزلة في وقت من الأوقات في هذه المشاهد أعظم منزلة من النبيين ومن الشهداء مش معنى كده أن هم أعلى منهم لأنه ما فيش أعلى من الأنبياء لكن في مشهد من المشاهد ربنا سبحانه وتعالى يختصهم بقرب عظيم منه بغاية ما الناس كلها تقعد تحصدهم الحسد الشرعي الغب ربنا يجعلنا منهم المعنى السابع من الحاجات اللي القرب إنك تبقى قريب من غلبان القرب من المساكين يجعلك من المقربين. شوفوا الحديث. رواه الترمذي وحسنه الألباني وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمن المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة لما يا رسول الله؟ شمعنا دولها؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. الغلابة حيخص الجنة قبل الأغنية باربعين سنة يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمره يا عائشة حب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة فإن لم تكن أنت مسكينا فكن في زمرة مسكين ما احنا مش عايزين احنا نتأخر اربعين سنة اربعين سنة تفهم يعني اربعين سنة شوف انت عمرك اللي انت واعي عليه أديه. الوقت ده كله وربنا يسطر وما يكونش الاربعين خريف ده انه يوما عند ربك كالف سنة مما تعود دون اضرب بقه حيطلعوا كام دون والسنة دي هتطلع اديه دي اهوال لا يا عم نعيش غلابة ونموت غلابة اذا كانت العملية كده وما كناش احنا غلابة يبقى يا رب حشرنا مع الغلابة ندخل الجنة قبل الاغنياء باربعين خريفا ليه بيؤخر الاغنياء عشان الحساب مش لن تزول قدم عبد حتى يصل عن أربعة ومنها يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه تعال بقى. أنت دخلك عشر جنيه جبتها منين جبتها من كذا أنفقتها في إيه في كذا وأنت طب بقى لما تصرف أنا مليون هتحسب عليه إزاي ده ولما يبقوا عشرة ولما يبقوا مائة هتحسب عليهم إزاي فهي كده الغلبان بقى مفيش هو يا رب ما كانش بيجي له خمسين جنيه 100 جنيه كنا بنقعد ناكل نا للعيال وبتاع ونشحت آخر الشهر وخلصنا على كده وخلاص طب تعمل ايه يعني ما هو الصحابة كان فيهم اغنياء يعني معنى كده ان الناس كلها بقى تبقى فقراء لا ما هو النبي قاله اهو احييني مسكينه وامتني مسكينه في زمره المساكين خليك غلبان المسكينه مش بس بقلة المال المسكينه كمان ان انت من جواك غلبان مسكين تشعر بالسكينه وفي نفس الوقت مسكين لله ذليل أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني فحتى لو نشع فك أن أنت بسلامتك لكن أنت في خاصة نفسك أنت عارف أن أنت غلبان فقير فهذا يقربك خدنا كل حاجة كده سبع حاجات قلنا الصلاة وقلنا السجود وقلنا صلاة الليل وقلنا بعد كده القرب ليه؟, ليه الجمعة وبعد كده قلنا مجلس العلم وقلنا عدم الفطور عن الذكر والقرب من المساكين عايزين بس يعني نحل المجلس ونختمه بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم عشان نبقى في رفقة النبي محمد نبقى من المقربين من خير النبيين ازاي اسمعوا بحكتين واحد كثرة الصلاة عليه اثنين حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة يبقى في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا الحديث ده يخليك تقطع نفسك في الصلاة على النبي صلاة لو بتصلي على النبي كل يوم عشر الصبح عشر بالليل اللي بيصلي على النبي صلى صلاة عشر الصباحا وعشر مساء وجبت له شفاعاته ما تبقاش بخيل بقى في حديث تاني انه اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة غفيرة له ما تقدم من ذنبه مئة مرة ادي اقصى حاجة وردت في الارقام انت بقى طماع وعايز تبقى اقربهم صلي بقى عليه صلاة زي ما انت عايز عايز صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم الف مرة وانت في المشي بتاعك هي مش بالعداد بس انا بقول يعني ان انت كائنك رقم كبير تعود لك نص ساعة تصلي على النبي صلى الله تعود لك ساعة تصلي على النبي صلى الله كل ما أنت بتتحرك صلى الله على النبي محمد بأي صيغة اللهم صل على النبي محمد بس كده اللهم صل وسلم أحلى عشان صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرة صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد صل الله, الله عليه وسلم إلى ما شابه من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي الأمة وآل ه وأصحابه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة من أحسنكم أخلاقا ما حسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعادكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا من يا رسول الله يهذول الثرثارون كلام كلام كلام كلام وخلاص وعمل نفسه بقى بسلامته وعمل نفسه أنه هو العالم وعمل نفسه أنه هو طالب العلم وعمل نفسه اللي بيفهم في الدين وعمل نفسه اللي كذا ويتجر على مقامات ليست له الثرثارون المتفيهقون المتشدقون دول أسوأ الناس أخلاقا يتكلم فيما لا يتقن ويتكلم بما لا يصح له أن يتكلم فيه وكل الناس بتعمل نفسها مفتي متفيهقون يتكلم طبعا وعنده استعداد يقتري يستنبط لك من الأدلة ويقول لك لا بس مش مقتنع بالكلام ده ومش عارف ايه طب هو حضرتك عندك ملكة الاجتهاد يعني هو حضرتك لكن انت النظر في الأدلة العلماء قالوا 15 شرط للمجتهد في ايه الشروط دي فيك عشان بس نبقى فاهمين عندك نظر في الكتاب وعندك نظر في السنة وعندك علم باللغة وعندك علم بأحوال الناس وعندك وعندك وعندك وعندك, وعندك, وعندك. انت فيه في الكلام ده المتفيهقون المتشدقون فابتعد عن هذا حتى تكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصية ابتعد عن أبواب الصلاطين وكلمة الصلاطين مش معناها الملوك والرؤساء معناها أصحاب الجاه ما أغنى عني ما يهلك عني سلطانية الجاه قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روال إمام أحمد في مسنده وقال الألباني حسن وصحيح من أتى أبواب السلطان إفتتا وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعد. نحن مالنا من السكتك دي ابعد عن أصحاب الجاه لأنهم يفتنوا وانت لما هتخش عند واحد انت راجل عايش عيشة كويسة والحمد لله وراضي لما هتبص على فوقك قوي غصب عنك البشر كذا هتحتقر نعمة الله هتزدري نعمة الله هتقول الحمد لله احنا عايشين بعد ما كنت بتقول الله ملك الحمد انا احسن من غيري احنا فين أنا... وحاسس بقى بالنعمة وقعد كده دلوقتي تقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا كويسين الحمد لله بس يا إيه الناس دي ده فين الناس دي دول بيعملوا ويبل الفلوس دول ايه فلاقي الموضوع كده فتنه لما تقعد عند ده ويكون ليك بينك وبينه صلة فهيرغمك على شيء انا روح ادي درس عند سعادة فلان الفلان الفلاني فيكسر عينك باي شيء فييجي النهاردة يديك هدية وهدية ويقولك هدية انا ما بداكش فلوس والنبي اخي ابل هدية كسر عينك بعد كده يا عم الشيخ والله بس أنا كنت عايز أعرف أنا كنت عملت كذا كذا كذا كذا حلال حد قال لك لا <تصفيق> حلال طبعا من غير ما تشوف أكيد ما هو كسر عينك مش هتعرف تقول له لا لا لا الشرعي واحد واثنين وثلاثة أربعة شاك لك وحش قوي يا أخ جايب لك هدية بدي كده وانت برضو تقول له كذا خلص عشان كده قال كده من ازداد من السلطان قرباء ازداد من الله بعده لأنه حيتفتم بده إنما زي هدي السلف هو كان يقول له لا يبعت له ولاده كان يبقى ابن الملك يقول له العلم يؤتى ولا يؤتى إليه العلم يجيب هو عايز يتعلم يجي الغيت هنا يا عم ده ابن فلان روح له انت علمه في القصر يسويه برضه يعني تعال بتاع... له العلم كده العايز يجي يتعلم يتعلم هنا في الجامعة تعلم فصل الناس دي ما يبقاش كذا كان عندهم عزة الإمام أحمد كانوا يرسلوا إليه وكان من يعني الفقراء المتقين درجة أن أولاده عبد الله وصالح هو كان في من الوقت يتضوعون يعني, يعني ما فيش مشكلة رجل بعيدت لك إرشين مش بعت لك يعني ملايين فالإرشين دول بس أنه كله نشرب بهم فكان يردها ويناجي الله ويقول والله لا صوتهم أحب إلي يعني وأنا شايفها العيال كده يعني أعيني قاعدة بتقول لي قاعدين بيتضوع من الجوع وتعبانين وقلبي ينكسر أقول له يا رب رزقني أحب إلي من أن آخذ المال من هؤلاء يتأول أنه أنا عارف هو ربنا مش مبتليني عشان ربنا بخير هو ربنا رزاق فربنا سيرزقني وحيرزقني من بعيد عن الحاجات دي خالص فأنا العيال وهي قعدة كده فأنا ألاقي نفسي قلبي مشفق عليهم فما عندي السك إلا أنا أقوم أصلي وأعد أدعي ربنا فربنا سبحانه وتعالى سيجيب دعائي أحب إلي الحال ده من أن أمد إيدي واخده خلاص دول بس حاجات كده يعني تتقال كده عشان جلسات تبقى حلوة يعني وأخيرا ثلاثة لا تقربهم الملائكة احنا بنقول بقى كل الحاجات القرب وقلنا القرب من النبي وقلنا لا تقرب السلطان عشان النبي صلى نفسه أخبر أنه ده أبعد الناس عن ربنا وآخر حاجة ثلاثة لا تقربهم الملائكة مين بقى رواه أبو داود حسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر أعوذ بالله الكافر والمتضمخ بالخلوق ايه ده إيه المتضمخ بالخلوق يعني الحتتين لا لمفهومة ولا التانية <تصفيق> ايه بقى المتضمخ بالخلوق دي المتضمخ بالخلوق الراجل اللي هو يعني ايه بالدرجة قوي يعني اللي هو مايع خالص اللي هو بيحط البرفان الفرنساوي وتلاقيه هو شكله كده مش على بعضه ومتحسش إنه هو يعني خالص فمتضمخ بالخلوق هو ده بقى متشبه بالنساء في الرعونه ده ما ما يقدرش هو النبي صلى الله كان يتطيب وكان يقول حب بليه من دنياكم الطيب النساء كان يتطيب لكن صاحبنا ده مش كده بقى ده صاحبنا ده اللي هو يعني تعرف إنه هو متحنف قوي يعني قوي بالزيادة خالص وحركته كده ما ما تقولش دي شغلة الرجال خالص مايع كده. ما تعرفش تتكلم معه خلص هو ده المتضمغ بالخلوق فده بقى ما يقدرش يتحرك إلا لما يحط البرفان ويعمل مش عارف إيه ولو إيه لا, لا لا لا فاهم أنت النظام ده هو النظام التعبان ده هو ده المتضمغ بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ إنسان على جنابة واحد احتلم أو رجل جامعة زوجته أيما كان من أسباب الجنابة فإذا كان جنوبه فالملائكة لا تقربه إلا أن يتوضع. شكله من السنة المهجورة أن الرجل إذا جامع زوجته وأراد النوم فإنّه يتوضّع قبل النوم وهي مهجورة إنه عادةً يجامع زقت وينام فهو يفوت عليه إيه باء يفوت عليه المعنى ده إنه هو لا تقربه الملائكة فيبقى صد للشياطين ويحصل مشاكل وتلاقي البيوت خربانة والناس مش فاهم وسنة مهجورة هي عايزا تذكير بها على طول إنه أحفظت المعنى ده دايما في ذهنه لا ينام حتى يتوضأ هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربه الملائكة جيفة الكافر المتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقربين وأن ينزلنا منازل المقربين وأن يجعلنا في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم